علي علي بطل فلسطين حيه يا كرن دايزر ادوكا تحذر سلم نفسك ناب الانتصار لاجل سلام فوق الارض في كل الاسقاف كاف الشر امنع المكر الخطر I'm telling you then